فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغاوين وأمطرنا عليهم مطرا فنظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مجنا أخاهم شعيبا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 சேர தூ நா சும் துல் மு وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وهو خير الحاكمين